اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت اللهم أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني. الحي الذي لا تموت والجن والانس يموتون.